إذهم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين جهود، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض.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 مل الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الغفور الوادود ذو العرش المجيد فحال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فذحون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء